الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد يوم الدين اياك نعبد واياك جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المرمنين وألزمه ومن يشاء الله آمنين آمنين محلقين ربوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي حسن رسوله بالهدى اللهم ركعت وسجدت فضلا من الله ورضا زروه فاستغله فاستوعه على سلوكه يعجب الله عني الغبي الكفار وعد الله الذي